We lagen يا الخير يا الخير يا الخير احمد حلمي مره على صلاح الخير أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت البيت فرشت و جيت بلداعي بقيت من ضمن العيلة عندي اللحاب بداعي و ده طويله طويلة صالت و صالتي و خالت و صورتي على الحيط أنا جيت en ik geet, en ik en ik geet, en ik en ik geet, en ik en ik geet, en ik en ik geet, en مروان مجدي بالاشتراك مع الفنان الكبير حسن مصطفى موسيقى القدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن بحجة أمر توزيع يحيى يوسف المخرجة المنافذة شيرين إبراهيل صلاح الخير بالإنتاج ماس ميديا بودكشن صلاح الخير تأليف مجدي الكتش إخراج حسين إبراهيل صلاح الخير برعاية فو دفول انت فين؟ انا في التشت افندم اصلي في جاكوزي اصلي النهاردة كان يوم طويل وصعب جدا انا استندك كتير جدا قدام الوتيل والموبايل بتاعك يا ما بيرد الشبع فول ما هو انا حقيقة لك الوتيل بس حصلت مشكلة صغيرة كده مشكلة ايه خير اه ولد قليل الادب خطف من الشمطة الكريم يا انا هارسفد دي مصيبة دي ملاش ازاي ده بقى ممكن يموتني فيها يبقى يمد ايده عليكي كده وانا اقطعها يا باشمهندس انت ما تعرفش بابا عامل ازاي عموما المشكلة اتحلت انا الحقيقه اتصلت بصديقي في وزير الداخلية ما فيش دقيقه تايه وحياتك والحرامي كان تحت رجلي بيبص بصابعه والشنطه <تصفيق> طب هاخدهم ايه؟ الشنطه ولا الحرام هعمل ايه بالحرامي انا عايز الشنطه انا ممكن اخلع رجلي من الجاكوزي بسرعه دلوقتي خمس دقايق بالظبط اكون عندي ياسمين هاي يا ماما اخوكي نايم ايوه يا ماما فاطمه يا فاطمه ايوه يا باشمهندس <تصفيق> اعملي لي فنجان على المكتب <تصفيق> حاضر طب اقول لك ايه يا باشمهندس الو الو يا باشمهندس انت ايوه, أيوة أنا بس كنت بأخذ في الجاكوزي هرجع كمان انت لسه بتقعد في المكتب يا حازم نص ياسمين عايق باب تعالي عايزك هي كمان فيها ياسمين ماشي تصبحوا على حير فيها يا عام نزل عليك سهو مالله ليه كده بعد ما الحلوة تكليبت مش عارف يا دا سيد البت دي أنا شاكك إنها مترقبها كل ما اتكلمني تقول لي طب حافل و تكلمك بعدين <تصفيق> ايه بقى انت متاكد ان الشنطه دي ما فيهاش غير شويه التصميمات الهندسيه دول ايوه ما احنا بصينا عليها مع بعض ممم. اخلص يبقى اكيد البيت دي رئيسه عصابه ممم. وخطفت الشنطه وطلبه فديه من حازم الحريري ممم. وانت إيه رأيك؟ أنا بقول نخش في الخط المهندس حازم الحريري على الشنطة بقول لك ايه يه. ما تيجي تاخد لها في الطشت احسن انا بقول كده برده eh, uh, Bob في حاجة؟ اخبار التصميم ايه؟ بشتغل فيه خلاص هانت يعني. طب وريني اللي عملتيه. وبعدين يا بابا احنا مش اتفقنا انك مش هتبص في التصميم خالص؟ اصل النهارده جاتلي اخباريه ان شركة الدوميري داخله في المناقصة وانت عارفة بقى علاقه الدوميري لابد لي في الدره كل ما اقدم في حاجة يقدم معانا. ما تخافش يا بابا بنتك قدها وقدود اعتبر المناقصة دي بتاعتك. انا متأكد انك قدها وقدود عشان حاجة واحدة بس انك بنت حازم الحريري فاهماني؟ فاهمه طبعا يا بابا بس عشان تبقى عارفه المناقصه دي تهمني جدا دي اول عمليه لينا في شرم الشيخ وانا عايز افتح شغل هناك. طب لو العملية رست علينا يعني مين اللي هيتابع المشروع؟ انت طبع وعلى حسب معلوماتي انك بتحب الشرم وحي فرصة هناك على اقل تلات اربع شهور انت كده بتغريني شكلي كده ممكن احب الهندس هو انت يا بنت لسه محبتي هاش نافر طب امشي من قدامي بقى وانتي هتجيلي منين يعني من برا ما انتي طالع لامك انتو حيرتوني معاكم ماما تقولي انتي طالع لابوكي وانت تقولي انتي طالع لامك شكل كده في الاخر هكون طالع لده ده فاطمة تبقين شيفشي بلاش لماذا روحي يا هاي التصميم ممم. بعدين يا ماما بعدين لما على التليفون تصبح على خير الدكت تتحرد مني بقولك ايه يا اعتماد؟ لا تقولي ولا تعدلي انا خلاص قفلت المطبخ شططنا لحد كده انا عايز انا بيا حسين ما لو كنت بس تسويني اكمل كلامي كنت هتوفاري على نفسك الراقي ده كله يا حسين انت من ساعة ما بتفتح عينيك ما بتبطلش طلبات الفطار يا اعتماد الغدا يا اعتماد ما تشو قلنا يا اعتماد يديك الصحه ويخليك لينا. طيب قول يا حسين عايز ايه قبل ما افرد جبتك على السرير ما تفرد يا اعتماد وخلصيني بقى بطلي راغي بقى طب خلاص خلاص خلاص يا حسين قول ما تزعليش ايه رايك بقى نبني قطين فوق السطوح لصلاح ما احنا كنا سايبين له الشقه اللي في التالي وانت اللي استعجلته وبعتها ما على يدك اعتماد كل حاجه غليت الطقطقين وكان لازم اشيل اشيل الوقت صلاح ينفعوه وقت زنقه لكن انت ايه اللي تطلعها في دماغك تقفل له شقه فوق السطوح هو انت لقيته عروسة؟ عروسه عروسه مش لما يلاقي شغل الاول يبقى نشوف له عروسه طب خلاص مستعجل ليه على البونه <تصفيق> انا بقول يعني الوقت كيبن بقى وما شاء الله عليه عاطل شغل عايز ياخد رحته في البيت <تصفيق> هو اللي عايز ياخد راحته في البيت ولا انت اللي عايز تاخد راحتك يا راجل ها قصدك ايه الكلام ده يعني لا ولا حاجة. المهم وبعدين الوش هيدي قاعدين الزفت ده ليل نهار انا اتخنقت منه يا كمال انا عايز اروح في بيتي شوية. يا سلام عاوز نكلف نفسنا ونبني اوضه فوق السطوح عشان سيد ما يورع سيد واللي جابه سيد تسوع على خير يا كمال يا حسين ريح فين يا حسين ما تقول لي ريح فين هروح اكل شويه عنب جبتولي الضغط مفيش عنب في بطيخ كلي يا يا فريزة هراس انت بنت حال قد ايه انقصتيني من ورطة ما يعلم بيها لربنا ايه اسمين انت كل حياتك ورطات في ورطات انا زهقت ورطة ايه بقى دلوقتي قبل ما تتصلي على طول بابا كان زرقني في المكتب وبيقولي اتفضلي بقى يا هنم وريني التصميم ينهر اسود انت كان هيبقى شكلك زبالة واول ما اتصلتي خدت التليفون وتلعت اجابي على قدتي حجة بقى تحفة ممكن اعرف انت ليه ما جبتيش الشنطة لحد دلوقتي مش عارف الشنطة دي مين عليها ناس؟ عومن؟ أنا عاملينك مفاجأة. إيه؟ جت الشنطة؟ أعرف أنا سهيت من موضوع الشنطة ده. أنا لازل القاهرة الصبح بدري يااا دي مفاجأة تحفة خلاص. أنا حتكلم رجل بده الشنطة واقوله يعدي علىي في التجمع وطبعاً أنت هتكوني معي. طبعاً طبعاً هكون معاكي. هو اسمه إيه؟ اسمه رشمهندس. نعم ياختي. صدقيني كل الحوارات اللي بينا مثلاً خلية رشمهندس، خلية رشمهندس كده يا. يا, يا. لا ده بين الموضوع كده شكله في حكاية. انا بجد بقى عايزه اشوف خلاص يلا روحي بقى عشان احكي له واتفق معايا يلا استني بس لما احكي لك لي انا مش فاضيه مش انا جالي عريس بجد ايوه ايوه ايوه بس هو يعني في مشكله صغننه اكبر من عمك حزن بسعدي 3 4 6 لا, لا لا لا بتهزري دي عايزه قاعده بقى احكي لي بالتفصيل الممل <تصفيق> Goed oh. انا اروح انام بقى ايه خد تعالى هنا تروح فين انت هتفضل طول عمرك مستهتر بالنسبه لايه يعني وانا مش المفروض ان انا اروح بيتنا مش المكالمه كانت قدامك يا بني ادم وياسمين قالت بعظمه سنة انها هتتصل تاني طب تتصل وانا ايه دور يعني في القصة دي ازاي دورك إيه؟, ايه بقى انت مش فاهمني ولا افرض قالت تعالى يا صلاح هات الشنطه اعمل انا ايه بقى ساعتها اتمرمط في الشوارع اقعد ادور على تاكسي سيد أوه. يعني ده يرضيك تصدق صلاح انا بفكر جديا نبيع التاكسي ده واشتري ميكروباص حتى لو اشتريت المترو الانفع برضه هتقعد يا سيد وهتوصلني يعني انت مصير. ايوه خلاص اوكي يعني ايوه كده انت بتعمل ايه يا سيد هلع هدومي عشان اقعد وراح على السرير ماشي يا سيدي خد راحتك على الاخر ايه ده ايه الريحه الغريبه دي يا سيد ايه ده ايه ده ايه القرف ده لا ما تاخدش بالك اصل انا قلعت الجزمه الله يقرفك انت لسه فيك العاده القذره دي طب اعمل ايه يعني مش دي رجلي من زمان ومش عارف اغيرها اقطعها يا اخي بس بس بس الموبايل بيرن <تصفيق> ايه ايه ايه بتضحك علي ايه؟ قصدت بسك الجزمة بتاعتي مش الموبايل افة الله يعرفك وانا بقول ياسمين بقت رحيته وحش كده ليه؟ نهات الموبايل اقول الموبايل لا اقرفك ألو؟ أنا آسف جدا جدا يعني يا بشمهندس إني بتكلم في وقت متأخر كده. لا إطلاقا؟ ولا يهمك؟ المهم أنت جاهزة؟ جاهزة إيه بالظبط. الشنطة؟ آه سوري بشمهندس مش هينفع دلوقتي خالص يعني. بقول لك انت ليك في المواقع؟ طبعاً ليه بس أصلاً عندي الإنترنت ضعيف شوية بس هتصرف عايزاني أدخل على موقع إيه بالظبط؟ لا لا أنت من غلط. أنا قصدي موقع عمارات بتتبني وكده يعني. شو أنت مهندس برضو؟ طبعاً مهندس وما لي عطشجي. طب إيه رايات لو عندك بأس يعني نتقابل في الموقع والله ده على حسب الموقع ده فين لو رايب من الموقع بتاعي أنا ما عنديش أي مشكلة في التجمع الخامس سبحان الله سبحان الله أنت فيكي شيء لله ننتي زي ما تكوني عليتي أفكاري ده أنا رايح بكرة بالصدفة التجمع الخامس خلاص إحنا بكرة نتقابل على 12 ده وحيبقى في بنا تليفونات نزبط المكان مع بعض طيب ممكن أعرف هتلبسي إيه منطلونو بلوزة عادي يعني قلت لك <تصفيق> لا لا ده الواد الصفراجي شغال بتاعي بيسألني هاتتعشها ايه وكده أنا أسفى <تصفيق> يعني <تصفيق> أخرتك على عشا لا لا لا مش جعان خالص مش قد أهمك المهم بس قوليلي البلوزة حتبقى لونها ايه لا أصابع دلوقتي قصلا عندي الهسس يعني ممكن رقف قدام الدولاب بساعة و مش حقق بسيو كده يعني <سؤال> سداي انت فيكي شيء لله والله فيكي شيء لله ده انا عندي نفس الهسس كده <سؤال> صباح اتجبت الهسس من وراء الصباح مسكو بقى بشربك المعافن ده اسكو ساعد بقى اوكي باش مواندي سانا موطر عفن معك دلوقتي اوكي اه سيو يلا باي اوكي باي باي سيو سيو سيو سيو يا ريتها ما قفلت هو انت كل ما تتكلم معاها وتقفل التليفون طعل كده تسبل وتبص على السقف هو صوتها يعني مؤثر للدرجة دي مش صوتها اللي مؤثر فيها يا سيد طب وده بيقول لي اللي مؤثر والده بعمش القطر يا بو صلاح ريحة شرابك <اه؟ تصحى> ريحة شرابك كرهتني فيك يا سيد صباح الخير يا حازم صباح النور يا شاهي اعمل حسابا النهاردة هنتغدى سوا فرصة نقعد أنا وإنت والأولاد على ترابست السفرة اوه سوري يا شاهي مش هينفع مسافر لبرض العرب واحتمال أجي بكرة بالليل معقولة يا حازم ده أنا من الحقد شتحن بيك يا ستي الأيام جاية كتير وأوعدك أسبوع بالكتير ونسافر أنا وإنت في المكان اللي تختريه كل سنة وإنت طيب يا حازم رمضان خلاص الأسبوع جاي يا معقولة الوقت تجري بسرعة كده السنين عمالة تهرب مننا وانت مش واخد بالك لا ده انا واخد بالك كويس قوي انا الدقيقة عندي ليها تمن. هم؟ يلا هاتني New رمضان كريم يا حاسب. صلاح الخير برعاية Food Food انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت تطورتي البيت انا جيت انا جيت انا جيت, أنا جيت.